117. ويناداه ربه بالواد المقدس طوى 118. اذهب إلى فرعون إنه طغى 119. فقل هل لك إلى أن تزكى 110. وأهديك إلى ربك فتخشى 111. فأرادوا الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأن يُتمّ أشد خلقا أم السماء بناغا رفع سنكها فسواها وأغطش ليلاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها